ايها الاحبه في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتحدث عن فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث جعله رحمه للعالمين في قوله سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقد قلنا في ذلك الوقت عدوا إلى سوره الانبياء لكي ترى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما يختم به ذلك الحديث من العقاب الذي ينزل على اقوامهم المعاندين له ولكن لما ورد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلم يذكر العذاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة والرحمة ضد العذاب فكيف تكون الرحمة هي العذاب بل كيف تكون الرحمة سبباً في العدال فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما أشرنا في ذلك الوقت فرحمة على العالمين برسالته رحمة على العالمين ببيعتته رحمة على العالمين بعقيدته رحمة على العالمين بشريعته رحمة على العالمين بمعاملاته رحمة على العالمين بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا يقول المؤلف رحمه الله قضع يد في كتاب الشفاء ونحو منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وسلم أنا أمان لأصحابي قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمان بوجوده وأمان بسنته إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي فينا ماذا؟ بقيت فينا سنته وسنته أمان لنا فإذا أردنا أن نكون في أمن وأمان فلنتبع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن قل قاضي عيض رحمه الله فإذا أميتت سنته إذا أميتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس عن جادة الصواب فانتظروا البلاء والفتن والعياذ بالله إذا فلا نعجل بالبلاء ولا نعجل بالفتن بمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل نستديم نعمة الله عز وجل علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستديم أمن الله عز وجل علينا باقتفاء أطر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي اي من بين ما اكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان صلى عليه وصلى عليه ملائكته ان الله وملائكته يصلون على النبي وسياتي باب الصلاة منفردا يعني الباب الذي سيتحدث فيه عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وعن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز سياتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى المقصود في هذا الباب هو أن يبين لنا أن الله عز وجل أكرمه فصلى عليه وصلت عليه ملائكته أبان الله تعالى فضل فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلات ملائكته عليه وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه الله سبحانه وتعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تكريمًا له ففضلنا منه ومنه وصلّت على النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الله عز وجل تكريمة من الله تعالى ومننا وأمر الله عز وجل عباده أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة من الله عز وجل ومنها هذه كل منا العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى صلىت ملائكته وأمر عباده أن يصلوا هل تصلون أم لا تصلون؟ فعل فعله الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعليائه وعظيم شأنه وفؤالة الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون افلا تنخرطوا في سلك هؤلاء؟ افلا تكونوا معهم في الصلاه على الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم؟ أفتكون البخيل؟ لان البخيل الحقيقه شنو البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه البخيل الكبير البخيل في اللغه العربيه كما اش كنسمي حنا الدارجه اه اللي ينفق اه القماش ولا اش كتقول ليه سيقرم سيقرم الكبير هو اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وما صلاش عليه وما صلاش على الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما يحتاج يخرج الفلوس ما يحتاج يبدل المجهود إنما فقط يحرك لسانه فإذا ما يستطيع أن يحرك لسانه فهو بلغ الغاية في البخل بلغ الغاية في في الشح والبخل البخيل كل البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في صلاة الله تعالى عليه وصلاة ملائكته عليه وصلاة أمته عليه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معروف جعلة قرص وعينه في الصلاة كيف عرفت هذا الحديث؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد لدته وشهوته في الصلاة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مبتهلاً متضرعا داعيا تالياً للقرآن الكريم راكعاً ساجدا قانتا خاضعة يجد في ذلك المكان لذته يجد في ذلك المكان متعته تكن يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أرحنا بها يا بلاد أرحنا بها يعني يقول الله أكبر باش نسيجي ونتخلو في الصلاة نتخلو في الرحى لأن الرحى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكذلك كان الصحابة وكذلك كان العلماء في هذه الأمة والصالحون في هذه الأمة إذن هذا هو هذا, هذا التفسير المشهور لهذا الحديث جعلت قرة عيني في الصلاة أي عندما يكون بسرعة في في صلاته يشعر بلدات عظيمة في مخاطبة الله عز وجل عندما يقول كان إياك نعبدوا كان نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكن بنفورك هذا هو من أحد العلماء من أكابر علماء الأشعرية من علماء علم الكلام المدافعين عن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن الزهاد الكبار ومن القراء الكبار ومن المؤلفين الكبار ألف هذا الرجل أكثر من مئة كتاب أكثر من مئة مؤلف وكان يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي الحسن الأشعر رحمه الله تعالى عليه ومات سنة ربعمية أستا هذا الرجل يقول قال بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عين في الصلاة اي في صلاة الله عليه عندما يصلي عليه الله سبحانه وتعالى يجد لذلك راحة ولذاته عندما تصل عليه ملائكة الله عز وجل يجد لذلك رحمة ولذاته عندما يصلي عليه الناس كذلك عندما نصلي عليه يجد لذلك ردا يجد يجد لذلك فضلا وبركة من الله سبحانه وتعالى جُلِت قُرَّة عيني في الصلاة أي في صلاة الله عز وجله علي وصلاة ملائكته عليه وصلاة أمتي عليه هذا تأويل من, من لهذا الحديث ولا في التأويل الأول فالنبي صلى الله عليه الصلاة في الصلاة أي في صلاته هو ومخاطبته لله عز وجل وجُلَت قُرَّةُ عينه في الصلاة عليه كذلك عندما يصلي عليه الله ويرحمه أف لا يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم سروراً. عندما تصلي عليه الملائكة فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا عندما تصلي عليه أمته ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في غير ما حديث في غير ما مناسبة ويقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكتركم علي صلاة لبغا يتقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة من الملائكة ومننا له دعاء ومن الله عزوجل رحمة. عياد رحمه الله أن لما تحدث عن هذه الآية ومضام هذه الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقصد في قول جعل صورت عيني في الصلاة أي في الصلاة عليه بين معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن بني البشر. قال الصلاة من الملائكة ومنا دعاء. والصلاة من الله عز وجل رحمة عندما نقول صليت على فلان بمعنى دعوت له والله سبحانه وتعالى يقول خذ من مالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ما معنى صلي عليهم؟ ادعو لهم, أدعو لهم بالخير ادعو لهم بالبركة ادعو لهم بالفضل ادعو لهم بالمغفرة إلى آخرين فالصلاة في الأصل دعاء كذلك الملائكة عندما تصلي على الإنسان فإنما تستغفر له وتدعو له كما ورد في بعض الاحاديث أن المصلي أن الذي ينتظر الصلاة هو في الصلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في مكانه ذلك تقول اللهم اغفر الله اللهم ارحمه ما لم يحدث أي ما لم ينقض الوضوء تملكت سنة الجامعة كتسنة الإمام يخرج في واحد خمسة دقائق ولا عشرة دقائق والأقل من ذلك بقليل أو أكثر أقل من ذلك بقليل فإن الملائكة تصلي عليك ولذلك نجد أنفسنا في هذه اللحظات اللي كانت تسنى الإمام كانوا يكونوا يك حريجين ضيقين فين غي يمسك هذا الإمام هذا أشكيت سنة على شغ لأن شفتني قلي كره هذه اللحظة اللي فاش كنتinta صعبة عليك نودا سيدنا نود تحرك أوالله دي يدك هذه أحلى لحظاتك لأن الملائكة تستغفر لك الملائكه يقول الله مغفر له اللهم ارحمه ودعاء الملائكه مستجاب لانهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم يفعلون مشعوصات هم مشعوصات الدعاء المردود هو دعاء العصات اما دعاء الطائعين المخلصين فان الله سبحانه وتعالى لا يرده لا يرد لانه حي كريم اذا رفع عبده يديه ان يردهما صفرين يستحيل لو عز وجل أن يرد عليك كفيك إذا رفعتهما أن يردهما صفرين أي خيبتين بدون استجابة ولهذا حاول أنك تكون في هذا المكان عندما تنتظر الصلاة وتستحضر هذا المعنى أن الملائكة تصلي عليك وتعين على نفسك تعين على نفسك بماذا بأن تستغفر أنت في في مصلاك في مكانك إذن الصلاة من الملائكة دعاء ومن الآدمين دعاء كذلك بعض العلماء كيف الرقل الصلاة من الملائكة استغفار ومن الادميين دعاء ومن الله سبحانه وتعالى رحمة عندما نقول مثلا رحمة بمعنى أن الله رحيمه ولكن ماشي كان الرحمة كان الرحمة الرحمة درجات كان الرحمة اللي في مستوى التشريف والتبريك والتعظيم ونطلق عليه الصلاة وكين الرحمة الذي يستحقها العصاة يستحقها المخالفون المذنبون هذه رحمها كلنا, كلنا متسوين فيها رحم الله فلانا ألاش؟ لأنه ربما يصدر منه ما من الذنوب وكذا إلى آخره ولكن هل نقول رحم الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني لا نقوله بهذه الطريقة نقوله يمكن أن نقوله ولكن إذا نوينا من الرحمة أعلى أعلا معانيها اذا نوينا من الرحمة التبريك والتعظيم والتشريف ولذلك ورد في القرآن الكريم أن المصابين الذين يصبرون ويقبلون البلاء بصدر رحب وبرضا من قلوبهم الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم ورشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتدن يعني تلتة الجوائز كبرى للصابر الأولى الجائزة الأولى الصلاة الجائزة الثانية الرحمة هل لهما معنى واحد أم هذه دون تلك الصلاة يعني نزله منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه صابر ومحتسب. ثم رحمه كسائر الناس ورحمة ثم يعتبره من المهتدين لأنه استمسك بحبل الله واعتمد على الله ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره وأولئك هم وأولئك هم المهتدين كما ورد في بعض سياغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفض الرحمة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت وباركت آل إبراهيم وآل إبراهيم وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حديث ذكره أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته أرجع للرسالة هذا الكتاب الصغير ولكنه عظيم الفائد كبير كبير في المضمون دياله من أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه في الفقه المالكي عظيمة جدا ذكر فيه التشهد ومن بين ما ذكر في التشهد صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بين ما ورد في هذه الصيغة صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ورحم محمدا وآل محمدين يعني الرحمة يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في مستوى عال بعد العلماء ردو قال من أين له هذا فين شبه هذا المعنى هذا ولكن الآخرين بحثوا فوجدوا أن هذا الحديث يعني له سند لا بأس به بل ورد في التشهد نفسه الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إذن ورد في التشهد بل ما نقلب واش هذا السند صحيح ولا ما صح شيء أجيل هنا بدأ من هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بل ورد في حديث آخر بل ورد في حديث آخر على النبي صلى الله عليه وسلم وقابله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بالسنة التقريريه هذا في الصحيح هذا معروف أن رجولا عرابيا بالا في المسجد فقام الصحبة ليضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه فتركوه فدع النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فصبه على المكان فقال يا ان إن هذه المساجد لم تبنى لهذا لم تبنى للقادرات إنما بنيت الإقامة الصلاة وذكر الله تعالى ففهم الأعرابي الرسالة فلما قام الناس إلى الصلاة قال اللهم رحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا هو عارف شنو نكين يعني هاد الناس ما بقوش يرحموني ما ترحم ما ترحمهمش هاد بقوي يعصيوني ولذلك الله يرحمني ومحمدا محمدا لينع محمده ولا يرحمني بواحد ولا يدفع ليها اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا نبي صلى الله عليه وسلم صحح عليه قبل منه هذا الدعاء ولكن بتصحيح فقال له لقد حجرت واسعا رحمه الله واسع لماذا حجرتها في اثنين أنت ورسول الله ولم يقل له لا تقل وارحم محمدا ما قالش لي هذا أنا ما تقولش ارحمني تقول صلي عليا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح عليه أن لا ينبغي الإنساني أن يدعو, أن يدعو لنفسه بالرحمة ويرفضها أو يعني يطلب إزالتها عن باقي باقي الناس لا الذي يطلب لنفسه فقط لا يصيب شيئا ولكن الذي يطلب لنفسه ولغيره فهو الذي يصيب الخير لأنه يحبه لإخوانه الذي يقول الله مرحمي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يقول الله عز وجل له أنت أولى بهذه الرحمة أنت أولى على كل حال الصلاة من الله عز وجل رحمة بهذا المعنى يعني في على مستويات الرحمة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصير قال واحد البيت جميل ماذا تتأمل فيه لعل رحمة رب حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم هو اعترف تقصير وليس مقصيرا إنما المقصرون نحن الذين نقول إنه فعل كذا وفعل كذا المقصر هو الذي لا يحي إلي يقوم الله ولا يقرأ القرآن ولا, يفعل ولا يتصدق ولا ولا ولا وينبس فقط ناس ويعيبهم هذا هو المقصر أما ابن البصير رحمه الله تعالى فهو ليس من المقصر ولكن يقول هذا من باب التواضي من باب الاعتراف بالتقصير أمام الله عز وجل لأنه ما بلغ العبد من العبادة ين ينبغي أن يب يعترف دائما بتقصيره أبوه بنعمتك علي وأبوه بذنبي دائما اعتراف بالذنب يقول لعل رحمة رب حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم معنى البيت يا ربي لك تقسم الرحمة قسم على حسب الذنوب اللي عنده بزافة الدنوب أعطيه بزافة الرحمة هو اللي محتاج اللي عنده شوية, شوية شويه شويه شوية الرحمة بمعنى أنني مقصر وعلي ذنوب كثيرة فأحتاج إلى رحمة إلى رحمة كثيرة هذا معنى من معاني الرحمة أي أنها تقابل لع... تكون مع العفو والصفح والمغفرة للذنوب أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله أز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنها تعني التكريم والتعظيم والتبجيل والتوقير للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل يصلون يباركون يصلون أي يعني الملائكة إن الله ملائكته يصلون يباركون فتكون الصلاة بمعنى التبريك أن تدعو له بالبركة والبركة هي التعظيم تبارك الله سبحانه وتعالى تعظم, وتعالى تعظم وتعالى فلان برك فلان بمعنى عظمه و وكرمه وشرفه وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركه نبي الرسول في الصلاه الابراهيميه يفرق بين الصلاه والبركه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى محمد لو كانت بمعنى واحد لكتفى بلفظ واحد اكتفى بلفظ البركه او بلفظ الرحمن هذا ما يقول القاضي عياض الله يريد ان يقول ان البركه تعني شيئا وان الصلاه تعني شيئا وربما ان البركه تعني التعظيم والصلاه تعني شيئا اخر إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت إجتمعتها يعني إذا اكتفى بالصلاة فإنها تعني التبريك والصلاة أيضا وإذا اكتفى بالبركة فإنها تعني أيضا الدعاء وتعني الصلاة كما تقول واحد بارك الله فيك بارك الله فيكم بمعنى دعا لهم بالبركة دعا لهم بالخير دعا لهم بالرحمة وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كافها يا عين صد كنتعرف بعد المتكلمين ما مش. المتكلمين هم علماء التوحيد أي العلماء الذين يتكلمون في مجال العقيدة وعلم الكلام هو علم الذي يختص بالبحث عن العقائد وإتباتها بالدلائل العقلية والنقلية معا والنقلية معا هذا هو علم الكلام وسمي علم الكلام لأن قال بعض العلماء لأن أول شيء وقع فيه الجدال وقع في الكلام هو كلام الله عز وجل هل كلام الله قديم ام حادث فسموا علماء الكلام لانهم تكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى او لانهم يستعملون الكلام في الجدال والحجاج عندما يثبتون هذه العقائد بالبراهين والحجج والدلائل فسمي علم الكلام فاذا سمعت المتكلمين فهؤلاء هم هم المراد ولا ينبغي أن تضع المتكلمين في سلة واحدة فتقول المتكلمين هم يخالفون السنة أو ليسوا من علماء السنة فهناك علماء متكلمون وهم اساطين علم التوحيد في الأمة الإسلامية في علماء أهل السنة والجماعة هم الذين دفعوا عن العقيدة ورصخوها وبيّنوها ونفعوا عنها انتحال المغطلين وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين وهناك من المتكلمين من قدموا العقل على النقل وأبطلوا كثيرا من النقول لأنها تخالف أهوأهم وأبطلوا صفات الله عز وجل وغير ذلك من الأمور هؤلاء وإن في عداد المتكلمين إلا أنهم ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة نعم وقال بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من من كاف الكاف الله أليس الله بكاف عبده أن الكاف من كاف أي أن الله سبحانه وتعالى كاف عبده محمد صلى الله عليه وسلم والهاء من هاد ويهديك صراطا مستقيما والياء من التأييد هو الذي أيدك بنصره والهاء من التأييد والعين من العصمة والله يعصمك من الناس والصاد من الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي كاف ها يا عين صاد ذكرنا في غير ما مناسبه أن هذه الحروف المقطعة أو هذه الفواتح فواتح السور اختلف العلماء في معناها وهم يعني أجمعوا على أن أحسن وأسلم ما يقوله الإنسان فيها هو ان يقول الله أعلم بمراده في ذلك ولكن هذا لا يمنع أن يجتهدوا في البحث عن بعض التويلات عن بعض استخراج بعض المعاني بعض الدلالات التي لا تخرج عن اطار الكتاب والسنه يعطيو شي معاني ولكن هذه المعاني لا تخرج عن اطار الكتاب والسنه ولهذا وجدنا بعض المتكلمين استخرج لهذه الحروف اسماء تناسبها استخرج للكاف الكافي واستخرج للي هاء الهادي واستشهد بالايه الكريمه وللي ياء التايد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كاف هاية عن صد يعني رمز أو اختصار لمكرمات أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكفاية والهداية والتأهيد والعصمة والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبقى كاف هاية عن صد الله عالم مراده في ذلك هذا لا يمنع هذا وهذا لا يمنع وهذا لا يمنع هذا وقال تعالى وَإِنْ تَظَّاهَرَ عليه فان الله هو مولاه فالظاهره او تظاهر قرئه الظاهره او تظاهر بمعنى أنهما تعاونتا على ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم أي ضد النبي صلى الله عليه وسلم اتفقتا السيده حفصه والسيده عائشه رضي الله تعالى عنهما ان يقولا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ان, أن يقلق صلى الله عليه وسلم ويجعلوا لا يعود الى شرب العسل في بيتي زينب رضي الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يشرب من يشرب العسل من بيت زينب فعلمت بذلك وعلمت بانه صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيت السيده زينب فيشرب منه العسل وتعريف ان المراه تاخذها الغيره عندما تكون نعمه عند الاخرى وتقدمها للزوج عندما تكون احسن من منها ماذا تفعل ينبغي ان تكريه له ذلك العسل حتى لا يشربه مره اخرى واتفقت ان اقترب النبي صلى الله عليه وسلم يحدهما ان تقول له يا رسول الله أكلت المغافر المغافر وحد النبت من, من النبات الموجود في جزيرة العرب له رائحة كريهه تضربه النحل وتجرسه وتأخذ منه الرحيق ولكن عنده واحد رائحة يعني معروفة فقالت له إحدى إحداهما يا رسول الله أكلت المغافر قال لا إنما شربت عسلا قال إذن ربما ضربت النحل المغافر شرب من الأخراف أكل المغافر قال خل إنما شربت عسل قال وإذا لعل ضربت وجرست النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل أبداً أي من شرب العسل على شكل صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه ينزل عليه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم أنا الليل وأطراف النهار وإذا كان الشيء شي شمدة شي شيء طعم فيه رائحة النبي صلى الله عليه قال منك لا من هذه الشجرة لا يقرب يقربنا مسجدنا هذا منك لا من توم شجرة توم لا يقرب المسجد لأنه يود الناس ويود الملائكة بهذه الرائحة توم حلال ماشي حرام ولكنك إذا أكلته يعني لا تقرب المسجد ما تصلش في المسجد فهذه كلها حلال فمش تستعملتي هذا هذا الطعام هذا وكذلك الدخان ييجي من تدخن فلا يقرب يقربنا مسجدنا ابدل السعب خر ويجي فوق ثقب شوف السياسة للإسلام بشت بشت وقف الصلاة ما ما تخش فوق الصلاة إذا ما تخش في الصبح ما تدر الناس في الدور وما تخش بين الدور والعصباء مش ما تدر الناس في العصر وما تخش بين العصر والمغرب مش ما تدر الناس في المغرب وما تخش بين المغرب والعياش مش ما تدر الناس في يك أي وإذا هي تصبر من الصبح تلاشى إذا خليه ذكر ذكر المصيبة خلي ذكر المصيبة وبعد منها وحر راسك من من الآفة ديها صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل من هاد العسل حتى لا تتأذى الملائكه بهذه الرائحة الكرهة قال والله إذا أشرب أسنا فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات مش الناس هذه الزوجات ديلك ثم حتى إلى قوله تعالى وإن تظاهر عليه أي إن اتفقت, إن اتفقت ما عليه فإن الله مولاه فالله وليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين فإن الله و... وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى والذي تولاه هو الذي سينظره ويدافع عنه. وجبريل عليه الصلاة والسلام أمين وحيه في السماء وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين. قيل الملائكة وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي وقيل عامة المؤمنين. وصالح المؤمنين. يعني مفرد ولكن المراد به الجمع. يعني يمكن أن أن تنوي أنه جمع وصالح لو كان ولكن ما مكتبش وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والمراد به سائر الصالحين من المؤمنين الشاهد عندنا قوله سبحانه وتعالى هو مولاه فإن الله هو مولاه الله سبحانه وتعالى هو الذي يزول فكيف تولي من تولاه الله سبحانه وتعالى وحماه الله سبحانه وتعالى وعصمه الله سبحانه وتعالى هاد الناس الذين يودون النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه باقواله برسومه انما يكلفون انفسهم عناء انما يسحبون انفسهم ويستوجبون لانفسهم العذاب والعياذ بالله يعني انما يغرقون انفسهم في عذاب جهنم العياذ بالله اما الذي تولاه الله سبحانه وتعالى ودافع عنه فلا ينالون منه شيئا كما قال الشاعر يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على يقلع الجبل ها ذاك الوعل مغاي قلع الجبل وبدك فيه بالقرن زياله قال لي يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل خف على راسك وما تخفش على الجبل ما تهزله من الجبل من الجبل ما غادي يتحركه من بلاسته فكذلك اللي كيد في النبي صلى الله عليه وسلم كيد تكلم في واحد المكان السامق واحد المكان العالي جدا ما تبلغه إدايته، ولكن تلك الإذية تبلغ أتباعه وأنصاره، هم الذين ينبغي أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويعزروه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل الثامن وندخل في الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الأول فيما ما تضمنه القرآن الكريم من المدح والتعظيم والتبجيل للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خص المؤلف رحمه الله هذا الفصل لما تضمنته صورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم يعني بغي عقد هذا الفصل للحديث عن صورة الفتح وما تضمنت هذه الصوره من كرامات النبي صلى الله عليه, عليه وسلم صورة الفتح من أحب الصور للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان القرآن كله أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه الصورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نزلت علي الليلة صورة هي أحب إليها من الدنيا وما فيها في رواية أحب إليها من حمر النعم صورة وحيدة والسبب في ذلك هو أن هذه الصورة صورة الفتح نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من الحديبية بعد انصرافه من سلحي الحديبية وتعلمون أن صلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة في دي القعدة في السنة السادسة, السادسة للهجرة وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من نجلي العمرة بعد أن قال للصحابة في غزوة الخندق الآن نغزوهم ولا يغزوننا يعني من الآن احنا نذهب إليهم وهم لا يذهبون أو لا ياتون إلينا فخرج في ألف وأربعمائة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أسلم من قبيلة أسلم وقبيلة غفار والقبائل الأخرى التي في الطريق فذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فلما سمعت قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أختصر الكلام في الموضوع فلما علمت قراش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدخلها علينا عنوى يمكنش يدخلها علينا يعني بالزمنة ولكن احنا ما نستطيع نقاومه لأننا, لأننا معه رجالا لو قاتلناهم ما يسلمه حتى لا يبقى منهم واحد فإذا هلك فينا عددهم بمعنى إذا قتلوا فينا كل واحد منهم يقتل واحد منا إذا فنينا غن... مشكلنا لأنهم ألف وربعامية إذا قتلت ألف وربعامية في قريش عند القريش كلها مشت إذا فما الحل نفاوض هذا الرجل نشوفه يدير معنا شي صلح شي عقد إلى خير من هنا جاء صلح الحديبية الصحابة لا يريدون الصلح قالوا الصلح نوع من التنازل نوع من المهانة كيف نعطي الدنية في ديننا كما يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى ولكن نغز هؤلاء في عقد دارهم ندخل عليهم مكة عن وسن هم لا يرحموننا جاءوا إلينا في بدر وقاتلنا جاءوا إلينا في أحد وقاتلنا جاءوا إلينا في الخندق وقاتلنا هم لا يرحموننا فكيف نرحمهم نحن وقد جئنا إلى إلى مشارف ديارهم فقال نبي صلى الله لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل لا أجبتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو دعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطة إلى عقد إلى صلح إلى توافق يكون في هذا التوافق تعظيم حرمات الله عز وجل تعظيم مكة تعظيم المشاعر العظام حتى لا تنتهك حتى لا تسفك فيها الدماء يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فعلا جاءوا بالصلح وجاء سهيل بن عامر ليكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر هذا رجل من كبار المشركين قبل أن يسلم وكان خطيبا مفوها كان إذا خطب يعني خطبته يعني تؤثر لها تأثير كبير قوي جدا ولذلك كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان هجوه أشد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انه كان فصيح اللسان وينتقي الكلمات ويتاثر الناس بهجوه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقع في القبض وقع في الاسر يوم يوم بدرين قال له سيدنا عمر يا رسول الله اقطع لسانه يعني حتى لا يجوك مره اخرى لانه فصيح قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله سبحانه وتعالى يؤيد به هذا الدين في يوم من الايام وفعلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل مسلما وكان في مكه خطب خطبه في مكه كخطبه ابي بكر في المدينة ابو بكر ثبت الناس في المدينة بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فين الله حي لا يموت فثبت الناس بهذه الخطبة كذلك فعل سهيل بن عم في مكه تبت الناس بخطبته وفصاحته ولسانه كما علم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن الله عز وجل سينصر بلسانه هذه الأمة في يوم من الليم لما ارتدت القبائل الأخرى تبت الله عز وجل بلسانه وفصحته سهيل بن عمرو قريشا فلم يرتدوا ولم يخرجوا عن دين الله عز وجل هذا الرجل لما جاء قال نبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي جاء ليفاوضنا قالوا هذا سهيل بن عمر خلنا بسرع يعني انطلاقا من, من, من كونه سهيل ولهذا مزيان تختار الاسم الحسن لابنائك وبناتك كل الاسم اللي يكون فيه الحال فال الحسن أو تاريخ حسن بمعنى أنك تنظر في الى التاريخ فتأخذ إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد أو موكر أو عمر أو علي أو تنظر إلى فال الحسن فتسميه حسنا أو حسينا أو محسنا أو سعيدا أو ما إلى ذلك أو سهيلا ليسهل أمره إلى غير ذلك قال سهل أمركم من إجا هذا الرجل هذا اللي اسمه شهيد سهل الأمر فعلا اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على نقاط من هذه النقاط ما هو مقبول بالنسبة للصحابة كوضع الحرب عشر سنين مش الناس يسلموا في أمنهم وأعراضهم وأموالهم تسوقوا مع بعضيتهم وما تكونش المناوشة في نتهم يضعوا الحرب عشر سنين هذه مزيانة وقد استفاد الناس في صلح الحديبية في هذه النقطة بالذات، هذا البند، استفاد الناس منه أن يعاشر المسلم المشرك، فيعلمه دين الله سبحانه وتعالى، فيسلم ذلك المشرك. لما وضعت الحرب وانتشر السلم، واستمع المشركون من المسلمين القرآن الكريم، أسلموا، ودخلوا في دين الله عز وجل. فدخل في هاتين سنتين، السنتين الصلح السنة السابعة والسنة الثامنة إلى القاعدة، فدخل مثل أو أكثر، ممن دخل قبل يعني عشرين سنة مضت دخل في دين العز في فيه سنتين مقدار ما دخل في عشرين سنتين السبب في ذلك الحرية لأن الإسلام دين الحرية الإسلام دين ليس دين الإكراه لا إكراها في الدين ولكن أعطيه الانسان الحرية أعطيه مجال للتفكير وادعوه للتفكير قل له تفكر تأمل انظر إلى كذا تفكر في كذا فإنه بمجرد أن تعطيه حق التفكير وحق الكلام وأن صفته فإنه لا شك سيهتزي إلى ماذا؟ إلى الصواب وسيهتزي إلى الحق وسيعترف بأن دين الإسلام دين حق فمن بين هذه النقاط هذه التي يعني حبها الصحابة وقبيلها ولكن في هذه النقاط نقاط أخرى لم يقبلوها قالوا كيف نرد من جاء إلينا مسلما نرده إلى المشركين؟ ولا يردوننا ولا يردون الينا من جاءه مرتد لان في واحد البند من جاء الى المسلمين من اهل مكه ردوه علينا ومن جاء من المسلمين من من المدينه الى مكه لا نردوه عليهم هذه شروط القوي دائما شروط القوي دائما يفرضوا يفرضوا شروطا اللي جاء من عندنا وخرج من ديارنا واش عندكم اردوه لنا باش حنا ولكن من جاء منكم إلينا بخير وعلى خير ما نردوش ويكون بخير وعلى خير قال يا رسول الله كيف نقبل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما من جاء منهم إلينا اي من جاء مسلما فسيجعل الله له فرجا ومخرجا اما من خرج منا إليهم فلا رده الله علينا شاء الله يهني ها عن الاسلام وانكر الاسلام وعاد الى الكفر مع النبي غرض جاء جعلنا هو مسلم وقلبه يحترق ايمانا وإسلاما ونحن نرده إليهم فإن الله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا فعلا الصحابة قبلوا هذا الكلام بعد أن تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلموا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبو بقال سيدنا عمر لأبي بكر كيف نعطي الدنيا في ديننا قال له يا, يا عمر إنه رسول الله خذ بي غرزي شبر فيه رسول الله ما ينطق عن الهوى إنه هو الا يوحى سيدنا عمر ما يقدرش يصبر مشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله كيف اطي الدنيه في ديننا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد امرني ربي فلا اعصيه امرني ربي فلا اعصيه ختم لي الكلام باش ما يبقي يطول في الجدال ارجعوا وفي طريقهم الى المدينه المنوره في ليله من الليالي وهم يسيرون يدلجون إه؟ الادلاج هو السير في اول الليل والدلاج السير في اخر الليل مدلجون فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يريد ان يتلطف الى النبي صلى الله عليه وسلم وان يستسمحه وان يتكلم معه لانه في النهار تكلم معه بكلام قاسي وفي الليل وهم في الطريق بغيت تكلم معه بواحد الكلام ربما يصلح ما يصلح ما فسد منها قال فسألته مرة فلم يجبني. وسألته مرة ثانيه فلم يجبني. وسألته مرة ثالثه فلم يجبني. قال فحركت دابتي فقلت تكلت كأمك يا ابن الخطاب رزق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يجب. أنت تطلبت الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وما شاكش إذا نغضب عليك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فحركت ذبتي وخفت أن ينزل علي القرآن قال فما ذهبت إلا قليلا حتى سمعت مناديا ينادي يا عمر أين عمر فقلت لقد نزل نزلي في قرآن يعني ليس شك أنه فيه شيء قرآن يؤدي به ويعاتبه ليس شك أن القرآن سينزل عليه لأنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قاس بالنهار وخاطبه بالليل ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحاب هكذا كانوا يشعروا بنزول القرآن الكريم كانوا دائما ينتظرون قرآنا يعالج قضاياهم قرآنا يحل مشاكلهم قرآنا يداوي جراحاتهم دائما يستحضرون عناية القرآن بهم عناية القرآن بهم قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا, ابن يا عمر لقد نزلت علي الليلة صورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس بمعنى الوقت لفش كان عمر كإسول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه ينزل عليه الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي يعني لا يكلم لا يكلم أحدا فهذه اللحظة هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه تنزل عليه الآيات تلو الآيات ملكم بلنا بسأصمي كم ولا نزول الوحي عليه قلفين عمر هذا كسيد اللي كان كيس يقولني قبيلا بجانبي في الطريق في هو اللي ج قال لقد نزلت علي صورة هي أحب إلي من حمر النعم وأحب إلي من ما طلعت عليه الشمس وقصد النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عمر على شمئيت على شميعي تعالى أبو بك على شمئيت شمئيت على عثمان والخرين بشيخهم فهذه لحظة بالذات قصد بذلك أن يطمئن عمر وأن يبين له ان ما فعلوه بالنهار هو الصواب وان ما قبلوه من الشروط هو الصواب وان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصلح هو الصواب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذه الصورة حب إليه مما طلعت عليه الشمس لأنه صوبته وقالت له ما فعلته أنت وأصحابك خير نمحب والله سبحانه وتعالى فاتح عليك فتحا مبينا بمعنى أن سلحة الحديبية فتح ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ليحميك مما يقع منه الغفران ليحميك من الذنب اصلا ما كان ليعصيتم ما يغفر له ولكن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ليحميك مما تستحق منهم أو مما يكون منه الغفران قال الصحابة من اللي نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا لك وماذا لنا نحن صحبه كقلب على كل واحد كقلب على على دياله لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى قال ان فتحنا لك فتحنا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ماذا لنا نحن عندنا شين نصيب في هذه الصوره ولا ما عندش قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الله جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم نزل الله عز وجل عليه بعد, بعد هذه الآية اللي فيها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم الآية أخرى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فأكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرم الله صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وسنتحدث إن شاء الله عز وجل عن باقي الإكرامات وباقي الناس يعني الإفضال إفضال الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في هذه الصورة في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى وسنتحدث عن تناء الله عز وجل عن بيعتهم له صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق وسنتحدث عن رضوان الله عز وجل عليهم أقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فسحا قريبا ومغانم كثيرة ياخدونها وسنختم هذه الآية هذه الصورة سنختمها بآية عظيمة وكبيرة جدا هي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع انخرجه فازره فاستغرد استوى على سوقه يعجب الزرع علي يغض بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وعد الله هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه في هذه المواقف وعدهم الأجر العظيم لا حرمني الله وإياكم من الأجر العظيم في اقتفاء اثار الصحابة والتابعين على سنني وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وصلوا وسلموا على نبينا محمد الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك سأل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين